بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأثنان الأثنان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إله من الدين أما بعد فقد تقدم معنا أن جليلة الزنا لا تثبت إلا بأذلة شرعية معينة منها الإقرار. وهو سيد العدلة كما يذكر العلماء رحمه الله وأقوى الحجج لأنه ليس هناك أقوى من شهادة الإنسان على نسله وليس هناك عاقل يشهد على نفسه بالضرر ثم ذلك شهادة الشهود وهو أن يشهد الشهود المعتبرون في حد الزنا على هذه الجريمة بصفة معتبرة شرعة فبعد أن بينا من صنف رحمه الله النوع الأول من الأدلة ووسائل الإثبات وهو الإقرار في الشهادة وهذا من ذات التجرج من الأقوى إلى ما هو بينا فالإقرار أقوى في النسبيه بينا في الشهادة وقد نفل الله عز وجل على هذه البينة كما قال تعالى والذين يبنون المحصنات فيما لم يأتوا بأربعة شهاداء تجيبوهم ثمانين جلدا فنص سبحانه وتعالى على اعتدار هذا النور من وسائل الإستاذ وهو الشهادة وقالوا الله يا تينا الفاحسة من نسائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم فنص في هذا المنظر على اعتدار هذه البينة وهي شهادة و وبين تعالى ان هؤلاء الشهود لا بد ان تتوسر فيهم صفات من جهة العدل والمسنف رحمه الله في هذا الموضع سينكروا جاندون الجاند الاول يتعلق بصفات الشهود والجاند الثاني يتعلق بمضمون الشهادة وعند العلماء رحمه الله هذان الجانبان مهمان جدا في البينات صفة البينات ما هي الصفة التي ينبغي أن تكون عليها البينات سواء كانت شهادة أو إقرارا أو كتابة أو غيرها من الحجد في عموم الأشياء والإثباتات خاصة في القضايا غير الحدود والكفاف ثم بعد ذلك نضمون البينات وهنا نسمى فراء الجانبين لكن ننبغي التنبوه على أمر مهين جدا وهو أن مسألة الشهود والشهادة الأصل أن, أن تذكر في داب القضاء وشروط الشاهد التي ينبغي توفرها في الشاهد للحكم بشهادته في الحقوق سواء كانت لله عز وجل أو كانت بعباده هذا محله داب الدعاوى والبيان وأفرد بالعلماء رحمه الله بالكلام والتفسير في ذلك المونع لكن من عادة أهل العلم رحمه الله أنهم مقدمون الشهادات الخاصة التي تتميز ببعض السفات أو ببعض الشروط الخاصة لقوتها وأهميتها يمدهون على جنة من يسائلها في مواضعها فالأصل أننا نؤخر كمان على هذين دين علادات دينات والدعاوة ولكن هنا لا بد ان تتوفر فيه انتفاة معتبرة فأولا وقبل كل شيء ان الله تعالى رضي بالمسلمين بعضهم شهودا على بعض فان دين الانسان ووشيدة الاسلام التي دين المسلم واخيه المسلم تفرض عليه ان يرتكى الله في اخيه المسلم وان يقول فيه الحق ولا يقول فيه الانساء الكذب ولا يدور في قوله ولا يغير ولا يبدل في شهادته ولا يبني على التهم ولا على الظنون ولا على الأراضيث وإنما نبني قوله على علم أشار الله لهذه له الأسف في قوله وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِنَاعَنِنَّهِ فضيّن أن الشهادة الحق المبنية على الأجل والإنصاف لا تكون إلا بعلم ونهى عن سوري ذنّا فقال وإذا قلتم فأجلوا هذا يكتب أن المسلم ينصف أخاه المسلم ويعدل ولا يبرد فجأ الله بالمسلم أن يكون حكماً على أخيه المسلم في الشهادة عليه كما قال صلى الله عليه وسلم مؤكداً ما دلت عليه, الس... دل عليه الكتاب فقال عليه الصلاة والسلام أنتم شهداء الله في الأرض فمن كانت شهادته قائمة على العدل والإنصاف الذي قامت عليه السماوات والأرض فهو مؤمن المسلم حقا وحينئذ لا يمكن أن يكون كذلك إلا إذا توسرت فيه الشروط المعتبرات أولها الإسلام لأن الإسلام سلامة واستقامة على دين الله ومنهج الله فالمسلم كما قال صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من وده ولسانه بمعنى أنه لا يظن فالإسلام شرطا معتبر لقبير شهادة الشاهد بالنسبة للشهادة على المسلم فلا يسهد على المسلم إلا نسلم انا تذكر شهادة الكافر سواء كان جميعا او كان وطنيا او كان مشبكا او ملشدا لا دينيا او مرتدن فهؤلاء لا تذكر شهادة لان الكافر عدو من المسلم. والعدو تحميله الاداوة على الابية والكذب والضرب ولربما يتقبل بعض الناس يرضى ديانة أن يؤديه من عذاوة الدين ولذلك قالوا عذاوة الدين أعظم ضرراً من عذاوة الدنيا إن عذاوة الدين تأتي عن عقيدة عقيدة يصحب اليهودي والمصراني والمشهد والكافر والشعوري والوسلي على المسلمين يشب الضررات بل إنه لربنا يدعي أنه يتقرب إلى الله بعذية إذن لا من الإسلام ولا تقبل شهادة الكافر على المسلم لأن هذا عبور على المسلم والإسلام نعم ولا عبور عليه قال تعالى ولي يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولو قدمنا شهادة الكافر بالدنى على المسلم فقد جعلنا للكافر على المسلم سبيلا والله عز وجل الآية الخضر بمعنى الإنشاء وضينا تعالى بقوله إن الكافرين كانوا لكم أدو من مبينا ألا أنهم أعزاء فهذه كلها بسهادة عز الله عز وجل تدل على أن الكافر لا تقبل شهادته إلا ما اختثناه الله عز وجل في مفعل واحدة قدلت فيها سهادة الكافر عن المسلم وسيأتي تصيرها إن شاء الله تعالى وهي الوفية على وفية المسافر المسلم إذا من يجد أحدا من المسلمين يشهد على وصيته وبشريط المعينة أن يكون من أهم كتاب وأن يشهدوا الحق على الصفقة التي بيانتها آية المائدة وثأتي إن شاء الله تعالى بيانها إذا ثبت هذا فالأصل أنه لا بد أن يكون الشاهد مسمين صيب تقبل شهادة الكشفار بعضهم على بعض وهذا في مسألة أهل الزمنة إذا تحاكموا إلينا وقد وقع هذا في جنان النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لما جمل يهوبيان ورفأت القضية إلى رسول الهدى صلى الله عليه وسلم ودعونا سوريا وسأله فقال نجد في التوراة أنه إذا شجد أربعة أنهم رأوه الحديث قال فدع النبي صلى الله عليه وسلم بالشهود فشهدوه هذا على ما تقبل شهادة الكفار بعضا على بعض هل هذا يختص باتحاد الهنة فما نقبل لشهادة ال ال الكافر إذا اتحدث من التور أما هذا عام في تفصيل سيأتي إن شاء الله في باز الشهادة الشيط الثاني العقل فلا تقدر شهادة المجنون بالزنة ولا وذلك واضح لأن المجنون مرفوع عنه القلم كما قال صلى الله عليه وسلم وفع القلم عن ثلاثة وذكر منه المجنة حتى يفوق وكذلك أيضا لأن المجنون لا يوجد بقلبه ولا يوجد بخبره ففقط اعتبار شهادته ولأن المجنون لا يتكلم عن علم والأصل للشهادة أن تكون عن علم كذلك ايضا الشرط الثالث ان يكون بالغا فلا تقبل شهادة الخبيه فلو شهد الخبيه مميز كان او غير مميز لا تقبل شهادته لانه في حكم المجنون وليس عنده عقل يردعه ويمنعه وبانه مرفوع قلم ولا يؤاخذ فيمكن منه كلب لانه لا معاخذة عليه كذلك ايضا يشترك في الشدود الذين يشهدون على الزهن الذين أشعر من صلها يكونوا عدونا فلا تقبل شهادة فصاء ولذلك قال الله تعالى من قبل قبل. لا تقبل لهم شهادة أبدا فالفاسق صافق القول وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبع فتبينوا فقالوا تعالى إن جاءكم فاسق بنبع نبع نكر أي كان هذا النبع وإي كان هذا الخبر فتبينوا فلو كان الفاسق مقبول القول والشهادة لما توقفنا في قبول خبري وهذا أمر من الله منتظر حتى نعلم صدقه من كذب فدل على أن قوله المجهد ليست بفجة وأن شهادته ليست مددة للحكم ولأن الفاسق لا يست بالفجق الله إذا أخل فإذا عرمهم لإخلاله الله حق وذلك لن يؤمنهم يخل في شهادته هذا بالنسبة بشق العدالة ويشترط ان يكون عدل والعدل العدل من سنن التبادره ويتقي في اغلب الشعائر فلا تقبل سعاده الاصحاب سواء كان تسقم من جهه الاعتقاد او من جهه الجوارح او من جهه الاقوان كذلك ايضا لا يشترط في الشاهد أن يكون مرابطا معروف بالضبط و ادن الغنه فالمغسل قد يبون شيئا ويتوخن شيئا ويشهد به وخفيفة بدد قد ينسى اشياء الضر بشهادة المعوين لأن الشهود على قد يسألون عن اشياء مهمة لدعوة الاحيان من حق القاضي اذا رأى اذا شهدوا عنده ان عن اشياء يعرف بها صدقهم من ثلاغهم فمثلا انه قال في اي توضع رأيته يزني فما قال قالت ثلاثة الشهود ماذا كان فوقه أبيض أو رأيناه بثوبة أو رأيناه بقميم فإذا كانت عنده غصمة حرة في شهادة وغيرت الشهادة ووهمت ولله في ضر بنفسه وضر بغيره وخفيف الضبط ليس عنده علم من وثقته كما قال الله تعالى يقول في الشاهد أن يطبير الشهادة وناشهدنا إلا لما عمينا فهي شهادة العلم لا يعلم علما تاما لأنه لا يضبط بدا تاما كذلك أيضا يشترك الشاهد أن لا يكون عديا للنشهود عليه فإذا تدع أن أحد الشهود أو هؤلاء الشهود الذين سهدوا على المتهم بالزينة أن نرحد من منهم بينهم وبين المتهم قصونا أو بينهم وبينهم وبينه أداء وقديم أو بينهم وبينهم افتارات او بين بيتي وبيتي سارات او اسرتي واسرتي سارات نظهب على الضمء ما تحلم على الضرب والألية فإنها لا تقبل الشهادة في هذه الحالة قال صلى الله عليه وسلم فما في حبيب الحاكم هو غير راحب لا تقبل شهادة خفن وما ظنون الخفن معه والضمين هو المتهم كما قال تعالى وما هو عن الغيب جضمين اي بمتهمة والظنة هي التهمة على احد الاقلاق في تفسير الحديث فالشاهد ان الحديث افقط شهادة الحصول بعض من بعض ولان العداوة تحمل انفق وتحمل على الاذية والضراء ولذلك لا تقبل شهادة الاعداء فاذا ثبت ان احد الشهود او كل الشهود بين المدول المشهود على المتهم عداوة فانه لا تبتل شهادة معين هناك تفصيل عند قد نتعام بله إن شاء الله في ذلك الشهادات وهو شهادة الديانة بعد رحيان يجاكل تنمينا القوائف وكانت هناك حزارة ضينا ونهدد بالشهادة واخد علم معنا بعض تفصيل عند الديان رحمه الله قال رحمه الله أن يسهد عليه في مجلس الواجهة أن يسهد عليه في مجلس الناخذة ومجلس الشكر من القضاء بد في الشهادة أن تكون في مجلس القضاء فلن يفكم بشهادة في غير القضاء ولن يفهم الذي عد عنه بالمجلس المرضي مجلس الحكم. وعلى هذا إذا سهد الشهود يأتون القاضي في المجلس وهو هذه الشهادة أربعة ممكن أن يتأخر إثنان أي مثلا شهد إثنان وبقي إثنان فقالوا نأتي بالإثنان قال ذا أبو العلماء أنهما يوماً أنهما حتى نأكدوا الشهود الباطل فهذا يُعطون فيه المهلة التي يتمكنون في, في نشرها من إحضار الشهود تفعل للضغر لأنهم ربما كانوا صادقين فيمكنون وينهلوهم وهذه من المسائل التي يحصل فيهم إمهام المسائل القضاء التي تحصل فيها النذرة هو الإنهان. يمكن فيها القاضي المدعي والشاهد وصاحب القضية من اختفاء أذنته وجمع أذنته بشرط ان لا يكون هناك تلاعب او ضرر يجينا الواحد في مجلس واحد قال لانه الاصل ان يكون في مجلس واحد فليشهد ثلاثة في مجلس او اربعة او جاء اربعة فشهدوا ثلاثة من تنعى الواحد إحنا إذن يقال عليه حد وتسخد شهادتهم لأنها من ثم العبد أن نعتبر لابد أن يكونوا أربعة ولو قيل أننا نستح البعض بمعنى ماذا نقول لأنا ننتظرين يمكن أن يأتي واحد راضي بدون طلب وبدون أن يكون هناك ميادر يقولون هذا لا تفضل شهادة عندنا من تفضل شهادة وهو فنان وسنحبره لكن لأنهم قالوا والله هذا شهد تردت شهادته فنحن لا نمكن أن نزد رابعا لقام عليهم الحك فلا نظرة نفتح هذا البعض كل شهود يشهدون بالزنة يقول والله يمكن أن نأتي واحد رابع يشهد معنا فالأصل أن تكون شهادة في نجس واحد ولأن النبي صلى الله عليه وسلم انقضى بشهادة في نجس واحد وفي قصة عمر رضي الله عنه أنه اعتبر شهادة شهود في قضية غير مشورة وجاء له رضي الله عنه في نجس واحد ودين بدون ودين الواحد هذا هنا دخل المصنف رحمه الله في مسألة مضمون الشهادة أن يفهدوا بدين الواحد لا بدين المتعدد قال اثنان رأيناه يزوي العصر أرض الأنس وقال اثنان رأيناه يزوي الصد فحيئذ شهادة الصد غير شهادة العصر فإما أن تكهم بينة واحد من الموضعين فإلا جديد الجوين بأن الشهادة ليست بزيلا واحد فقد يقول القائل هذا زنى سواء كان ليجئنا بالشهادة ولفق راته معنا أنه زاني نقول هذا غير صحيح لأن الله أمر أن يسهد أربعة أنهم رأوا حال الزنى بزيلا واحد وليس بزيلا متعدد فإذا شهدوا جزيزهم هم نعدد فلا تنصق الشهادة وهذا ما يسمين علماء اتفاق مضمون الشهادة أن يتفق مضمون الشهادة زمانا ومكانا وصفة في هذه يعني هناك أمر قد يضطر القاضي إلى الاستبيان المهى لكن هنا مسألة وهي أن الأصل أن الشاهد لا يؤمن وأن الشاهد لا يضالغ القاضي في التضيق عليه كيف رأيته وكيف كذا ويدحل أسئلة مشروطة على الشاهد لما ربما انتبت عليه الأمر وأدخل على الشاهد الغلق وهذا معنى قلبي تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد ولا يضار كاتب ولا شهيد ونفذ بعض العلماء أصلح هذه المسألة فيها إشتال شباب في الجمال عند الآئمة وهي متى يحق للقاضي أم يتدخل في مضمون شهادة الشاهد يسأله عن أمور ويستودح ويستجيل إدراءا للدنيا وإحقاقا للشق وسهالة للقضاء عن شهادة الزور والكذب فضعوا العلماء يقولون أن حكما يتدخل ويعطوه صلاحية أقوى من غيرهم ويقولون نحن عندنا متهل وعندنا مظلوم حتى يثبت أنه ظالم وأنه يفيد وهذا ليس من يتأتى إلا بالتحدي والضبط فلابد المراعي جانب النشهور عليه وبعض من قال إن الله تعالى نهانا عن أذية الشهود وقال ولو يدار فاكم من الشهيد فلا ينظر بالقاضي أن يتدخل إلا في أحوال مخصوصة من خلال الأصل العام نفرق بين قضيته نقول الأصل أننا نطالب الشهود أن يضيموا شهادتهم أنا وجه أن به الحادثة هذا واحد شيء ولو أبنى الحق قال لهم نعرف الشهود بحادثة واحدة أو متعددة وأن يسأل عن بعض الأمور المهمة لإثبات الشهادة وإثبات الجريدة فإذا فرغ من هذا يبقى الجانب الثاني الذي يشدد فيها أصحاب القول الأول وقال من حقه أن يشدد على الشهود حتى ويعلم على وجهه يصول به القضاء عن شهادة الزور والكذب والخطأ هذا ذكر العلماء أنه يتأذر من, من حقه أن من حقه أن يسعنه عند الشك وغيره فإذا شك وارتاب فإن الحقي أن يتدخل وأن حال المسعود عليه وفي الحقيقة هل يقدم حال المسعود عليه أو الشاهد المنضغ الأدن وأن تكون النور على السمن وإن كان عمر رضي الله عنه أثر عنه أن قدم حق المسعود عليه ولكن هذا بأمر آخر قد يكون غاصم في طبية المغيرة والشعبة جاء الشهود على ابو بكر ابو بكر يا شبل وزياد فانه وعدد محمد رضي الله عنه رضاه مما تهم من غير انه احضر الشهود وشهد ابو بكر وشبل وزياد انه توي قال له عمر رضي الله عنهما في الروايه ما راك يا ذا الفن اني اللهم يرحم الله وفا أه... ان لا يفلح صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد شهد الاول فقال ذهب ربعك يا مغيره ثم شهد الشاهد الثاني وقال ذهب نصفك مغيره والمشهيد الثالث قال ذهب ثلاثه ارضاعه مغيره ثم رج الله عز وجل ان لا تتم الشهاده لان المغيره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت فرائطه فلم يأتي مدنون الشهادة من الشاهد الرابع غزياد لم يأتي على السمن ولذلك وصف للسمن لم يثبته الإولاج فقال إنه رغاه على صفاء سنذكر إن شاء الله القصة ولم يرى الإلاج فكبر عمر رضي الله عن محمد الله قالوا إن عمر نبه الشاهد الرابع نرجع عن شهادته تعظيما بحق رسول الله صلى الله عليه هذا ضد غير ما نقول وهذا يعني استشهد بعض العلماء قالوا كيف في هذه الحاله في ابن ابي ثلاثه ونخضوا في استخدوم قالوا لانه اهلا من قدحه فمن لا شهيده عليه هو محصن شرعا قال بعض العلماء انه هو را وله قول يرجع لشهادتي لكن جعل له الخيار ان يشهد وان يمتنع وان اصل يقتوى انه يجد انه يشهد فبعض لنا وقل هذا لكن كان جاء ابن شيخنا رحمة الله عليم على ما ذرت عليه وأن عمر رضى الله عنه لم يقصد التورية له ولا التنبيه له الله عز وجل وحقق الله رجائه وكان رضي الله عنه محدثا مهما لا يقول لشيء راه وأعظنا إلا واشق ما قاله كما قال صلى الله عليه وسلم فالشاهد من هذا أنه كان بإمكان دقق القاضي دقق القاضي في السهادة عند الشك وعودة فإذا سفه ورتاب فإنه في هذه الحالة من حقه المدقق حتى ننصف المشهود عليه خاصة إذا كان محصم والأمس يزي إلى قتله ورسله نعم يسفه الأربعة من لتكبر شهادته ويكوه يسف الزنع أربعة والصن خاليا من الاجتمال خاليا من النفس ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تقضينا هذا أن الشريعة ترائي الأدب وترائي الكمالات بالمرؤة. ومن ذلك ألا يتحدث بالأمر مستبشأة صراحة مما يحدث بين الرجل ونرأته ومما يصد به الفرق ونفس ذلك الله عز يقول في كتابه أولى مثل النساء طلقتني هم من قبل أن تنسوهن قال ابن عباس وزرائينا إن الله يكمي وهذا من أدب القرآن أن الله علم عباده الأدب ولكن انظروا لإحما هذه الشريعة ودقتها فإذا جاءت الأحسان الشرعية والنسائل الشرعية واحتاج الآلم واحتاج الفقير واحتاج القاهي واحتاج المفهي واحتاج المعلم أن يفرح في الأشياء يأتي بها خريعة ولا يأتي بها محتملة لأنه بدأ بما محتمل ردما ضعف حقوق الناس ولذلك يبدأ المفهول عن الزناع وعن الزناع ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أدخل ذلك منت في ذلك منها أن يجبها لا يجبني صلوات الله وسلامه عليكم هذا حتى لا تبقى حقوق الناس ولو أنها كانت على الكنايات والاحتمالات لربما سيد الساهد كناية حتى يخدع القاضي ولذلك في هذا المنضع لا بد من التصريح وأن يقول أنه رأى ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة والإشاء في البئر ليس شرطا يقول كالمرود في المكحلة والإشاء في البئر فالمجر بمقال رأيت فرجه في فرجها وذكره في فرجها والدًا أو هذا يشهد لكن بالنسبة للأصل كما ذات قفة العوبيين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فأل من سوريا الذي يجدونه في التوراة ذكر أن فيها هذا النظر أن يشهد منا أربعة أنهم رأوا فرجه وفي فرجها كالمروض في المقهنة وهذا يدل على أن الحفل الدخول والإيلاث وأنه لا يشهد أن يرى إن رأى تضاجع رجل أو رأى ان رأى متجدد رجل متجددين هذا لا يكفي ربما حصل التجدد ولا في بولاك ولا ربما كان وضعاً ولا ربما كان مصرفاً دون وضع فإلى اللاب الدواء يصفون يعني مصرفون الزنا ومن هنا قيل في شهاب عمر أن المغيرة رضا عنه هو الذي أسهم الشاهد وهذا قول من يقول لعمر لي وذلك انه لما شهد الاربعة والثلاثة وجاء الراضح قال يا امير المؤمنين راد النيسة قال يا امير المؤمنين فالهو ارآني مقبلا او مدبرا فعني ارآني من جهة الاقدام او رآني من جهة الهز وثقوى رأيته مدبرا يعني في قضية سبل وما رأيته مدبرا فقال يا امير المؤمنين هي مرأتي هي فلان هي امرأتي وكنت اجامعها هي من الزوجتي فهذه من الاشياء التي يحصل بها التأكد من الزنا لأنه لرد ما وضع زوجته ولرد ما كان مزامعا لأهله هذا فإنه لا يستقيم أن تقبل الشهادة هكذا ويقول فلان مزامع الزمان رأينا اليومي لا بد أن يصرح هذا الزنا ويصفونه وصحا خاليا من الاجتماعات سراء الأطول حاكمة جنة أو متفرقين سواء الأطول الحاكمة جنة أو متفرقين عندنا مسألة مسألة الأولى اتيان الشهود والمسألة الثانية مجلس الشكم فالقاضي إذا في الصباح مجلسا واحدا وأطاها الأول الساعة الثامنة للثاني الثامنة ومصر والثالث دعو التاسع ورابع دعو العاشرة فهذه شهادة واحدة في مجلس واحد لكنهم أتوا متفرقين فالتفرق مع اتحاد النجس لا يبغل لأن هذا لا يشكل ما تقدم من اشتراف اتحاد النجس فإن اتحاد النجس ستكون معه الشهادة المتفرقة والمجتمعين قالوا متفرقة لقبوة النغيرة والمجتمعين هو الأصل ولأن الله عز وجل مفرق من الشيوط متفرقين والمجتمعين ولكن إذا جاءوا المجتمعين فإن أسئلة القاضي تنتشف أكثر مما لو فرقوا فإذا جاءوا من الشمعين فنلقادي أن نفرقهم حتى يسأل كل واحد على خلف ويقول مثلا متى وقع عزينا فيقول رأينا يؤذني الصباح طيب داخل المدينة أو خارج المدينة داخل المدينة هل كان من تتجيبين أو عنهما أو على بعضهما داموا الثياب ذلك يسر ذلك ثم يكون هذا الكلام بغيبة البعية ثم يأذن بالثاني هو السنة ثم يأذن بالثالث هو السنة والراجع هو حتى يفتدي من الشابة لأنه لو كان معناه ذلك فقط كلمة لقنا بعضهم بعضهم بالجواب وحينئذ إذا جاءوا نشف من لها المفرق الشهود من الشباب وقت أكد نام لأن شبلة المرأة لا ولا تيد لأن تحدد جرى ذلك وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد إن كان لها زوج فالأصل الشرعي يفتري أن المرأة إذا كانت منكوحة وذات زوج أنه ولد للفراش لأنه لا يوجد اتهامها هذا الولد يفتد ولدها إن كان من زوجها ولاهم والله ولا طانعا للحق وإن كان من غيره يثبت ذلك إلا وقم عليه حد. والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام الولد للشراس فأثبت أن المرأة إذا كانت شراساً وغجباً أنه يلحق الولد به وهكذا إذا كانت أنا لأن أصل الحديث في قضية عبد من زمأة وقصة من عند في يوم الفرش فالشاهد من هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد الفراش فجعل الأمى كانت من زنها فجعلها تابعة للفراش والوالثة قالوا إذا كانت أمة يطعها في يدعاء فالولد لذلك السيد وكذلك إذا كانت زوجه فالولد لذلك الزوج قول عليه الصلاة والولد الفراش لكن لو أنها ذكر لو أنها طلقت وذانت من زوجها ومضت مدة مدة أكثر الحمل يعني بعد أربع سنوات من طلاق تعرفون تقدم معنة الطلاق وإلحاق الولد والمسائل إلحاق من ثمي إلى أكثر مدة الحمل فمضت إلى أكثر مدة الحمل ثم توجئ بها وهي حامل هل مجرد حمل المرأة دلول عن دينها إذا لم تكن ذاك زوج مفيد للعلماء والأئمة رحمه الله ذلك القومان القول الأول يقول ان الحم دليل على ان الحم ليس دليلا على الجناء ولا تحد المرأة بمجبرة الحم وهذا القول هو ملعن تنهر العلماء من الحنفية والباركية من الحنفية والشافعية والحناذرة وطائف من أهل الحديث وهو مرين عن من بن خطاب في أحدى الروايتين عن رضي الله عنه وعرضاه القول الثام يقول إن الحم من الموعه في الزوج يسريد أنه دليل على ذناها في قام عليها الشب ترجم إن كانت محصنداً تنلقت من حملت على هذا الهج وتجد ان كانت, ان كانت بكرة وهذا القول هو المذهب المالكية وطائفاً من الصلاة رحمة الله على الجميع هو رواية أخرى عن عمر بن خطاب رغم عنه عن عمر في مثل خطبته أنه ذكر في حد, حد المرأة إذا زند في آه الشيخ والشيخة إذا زند فرجناه من دبلة مقالا من الله الله عزيز الحكيم قال إذا كانت البينة أو الحبل فدعو الحبل دليل من أدلة الإثبات في المرأة إلى حملت أو حبلت ولم يكن لها جود ولا سيد القضية الثانية عن عمر رضي العال ضد هذا فإن المرأة كانت بمتها وكان هو إبان النفس أو في من من عمره رضي الله عنه وعرضاه فأتي يد امرأة ذكرا كانت ذكرا وهو حامل والناس يريدون رجلها فسألها رضي الله عنه وعرضاه فسأل عن حالها فأخبر أنها من ذوت فالح وأنها مرأة صالحة مستقيمة فجحدها وسألها وقال نابكي قالت إني كنت أصلي من الليل من شاء الله ثم غلبتني عيناي فلم أشعر إلا وقب ثماني رجل وقبه فيه كوكب أو كالشهاد فألم أن أغضل عن غفلتها مع أنها معروفة بيت فالح وبيئة فالحة وأفقط عنها عن وهمهم علموا الحد وكتبوا لي للآشاق قال له اقتل بنزرد الحمل حتى يكتب هل هذا رجوع من أو تخصيص من أنه من أصل المسألة وجهان أن قلني أن عمر لو عم ذكر الضيمة والحم شعفات كذبين لا أعلم تقوم الشبهة أي توجد شبهة تدرع الحد وحين إذن تبقى الحم أصل كذبين لحجة لكن إذا وجدت قراءة تدرع مثل أن تبدأ المرأة أنها غلدت أو أخرهت أو أنها ثقيت مهمة أنها ذلك قبل قولها وفقط الحد عنها ولذلك الذين يقولون انه لا يقدم الا الحكم ان الله تعالى قدما من جاء بالشهداء فجعل الاصل قائما على البينه من الشهاده وقال صلى الله عليه وسلم لا تكون راجلا احدا من غير بينه لا رج انت هذه فجعل البينه على الشهود وهذا ما انت منازله الخلف خلف بعض الغنماء الذين رموا وهم لا هذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث مهداس رضا الله عنه ما حينما قدر ميلال بن أمية امرأتها بسريك من الشحناء البينا الحب في ذلك وقد أجمع العلماء على مولا دين التبذينا إلا الشهود وهذا يدل على أن الشريعة تقلبينا عموما وجوده بالخصوص وهو شهادة الشهود وعلى كل حال الأسلام أنه لا يقام الحد إلا بالبينا فأنا ظاهر المصر ويعتبر الحذر وجهانهم وقضاءهم من عمر رضا وهذا القضاء فيه ما فيه بأن يقال إذا وجدت الشبهر إن درع هذا يكون دليل الجمهور الذي يقول بالبقاء عن الأصل الأصل هو أولى وأحرى ولأنه لم يرد نفس ذكرتها بالسنة الاعتبار الحامل حيث هو دليل على فدوة الزناد احسن الله لكي صديرة الشيخ وان قررتم ان تشاهدوا الاجرب الشيخ لكم سائل هل تقوم الهاله التصوير الحديثه مقام الشهود في اثبات الجنابه فسلم الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ما بعد فهاذي وسينن وكان هناك يعتبر ولذلك هذه انشر هذه الصور لا يعمل بها ولا يعوّل عليها ولا يُطرّر دليلاً مثل تجهينة الأشكال تشابه موجود ولربما يكون فعل هذه الفئلة في زمان في النتابة بعدها وأصله وكذلك أيضاً ليس الآن فيها تكليف يمكن أن يبنى عليه السكن الشرعي ومن أقل أدلّ على رب مثل هذه القرائم ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في كفرة المرأة الليعان فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلكأت المرأة لما شهدت المرأة وشهد الرجل قال الله يعلم أحدكما كاذب حسابكما على الله ثم قال في صحيح انظروا إليه يعني للولد الذي ستأتي به فإن به جاءت به خبلنا جثا قيدة جاءت به كذا وكذا وذلك الصفة فهو الذي تهن فيه وإن جاءت وهي كاذبة وهو صادق وإن جاءت به على صفة كذا وكذا فظل زوجها وهو كاذب فزاءت به على صفة إسلامي فقال صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما أحدا من غير بيينة يعني من غير الشروط فقطع كل الأذنة هذا واضح دليل واضح ما في إشفاء لأن حتى الأعف يستطيع أن يقول هذا ولد هذا ليستطيع أن ينسك لكن الشريعة جعلت الأمر تعذبيا وجعلته لشهود وجعله للشهود هي حكم عظيمة وحتى الشاهد نفسه يندب له السطر معني أطبع يعني هناك أمور تعددية وإحكام شرعية من دنيا على وجود الشهادة فهذا الحكم هذا هو الأصل الشرعي بالله تعالى ممكن شخص يعطيه ويرفع السلاح ويقول له يجني بالمراء ولما يجني معه ما هيش كلا يعني ليست قضية وجود الجريمة وخلاة كافية يمكن أن يهدد الرجل يهدد المرأة ويمكن أن يأتي بمرأة على صفة المرأة يأتي برجل على صفة الرجل ما ينتنع هذا سهل وشائل هذه ليست في الشعود أن على الرجل في حالة ما إطراها فيها ولا دليل على شبهة ثم أن يقامت الحد عليه ثم ينتنع من الاعتراض ثم يشهدون عليه هذا كله على رجل ورحبين فيه أمر التعب كما ذكرنا بالله تعالى علىه فقد صدرت يقول الشائن اشتكى عليه رمانه شركه المصنف رحمه الله في شهاده الشهود ان تكون كذب سماها ولم يشتر ذلك الاقرار بالذنب فهم كل هذين يفهم ما هي الجناه سبح الله راى على نفسه في مجلس او مجالس متعدده فهو قد اثبت انه جنى ولهالك ما يعتبر البعض الشهادة تتجزى بعبارة واضحة ان الشهادة تدين تتجزى لكن الإقرار من الشخص مستمع يتجزى يعني اذا شهد شاهدان توبح ذلك الشهد شاهدان منهم زنى بعد الأصل وشهد شاهدان امس وشهد شاهدان انه زنى, شاهدان شاهدان انه زنى الصبح اول امس فالزنى الاول غير يزنى الثانية لابد ان تكتبوا بينات الاول وتكتبوا بينات الثانية أفهم في المجالس المتعددة نعم إذا كانت في المجالس المتعددة قلنا في المسألة الأولى إذا أقر في نجس واحد أو أقر في المجالس المتعددة فقد شهد على مسيدي الجنة لأن المرة الواحدة منه في الجنة كافية بأقراره وهو تسجد بالكمراء وأن إذا تعددت المجالس أولا أنه لو فتح باب التعدد كما ذكر لما استطعنا أن نقيم الحد على شهود نقصت شهادتهم وردت لمن يقول سيئة أحد أو سنبحث عن من يعقد شهادتنا لأن المجلس متعددة ولذلك إلى المجلس فإذا ذلك لا يعطوهم مهنة إلا من مجلس واحد فإذا توسر ذلك وعقيم علمي الحديث لا إشكام وعلى هذا نقول إن المجلس الواحد في الشهادة غير المجلس الواحد في الإقرار لأنه إذا قرع على نفسه بالزنا ولو تكرر منه الزنا مئة مرة فيقراره بالمرة في الواحد الصادق على أي جنيه ولكن إذا تعدد يكون لأكثر من جنيه ويكون أيضا لأحوال متعددة ولا لا يثبت به الحد في وجهه في الإقرار الله سبحانه عمنا أخيركم الله وضيلا في الشيكة في السائل أريد إخواني الذكاء هل يجب أن أخطيها لأمي ويجب أن أخطي لا تأطو الزكاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الولد مع والديه كالشيء الواحد قال صلى الله عليه وسلم كانت صحيح إنما فاطمة ضدعة مني فجعل فاطمة ضدعة منه عني الصلاة أي أن الولد كطعة من الوالد فإذا عطيت الزكاة لأمك كأنك عطيتها لنصي وقد قال صلى الله عليه وسلم إن أتي بماء كلس من تسلكم وإن أولادكم من تسلكم والهنالك لا تعطى الزكاة لا للوالدين ولا للأولاد ولكن أخير لا عليك أن تتقلها في أمك وأن تتقل من الوالديك وأن تحاول أن تتفقد مواطن المقص منها فتكمنها وأن تجبر كسرها وأن تكون معها كمأمرة الله بالوالدين إسانا ما دالتما في أن استبحاجه إلى المال فكيف تكون ابن ما عندك المال الذي تذكيه ووالدتك في أن استبحاجه إلى مالا قليل لا يسمي إلا إثنين ونصف مئة للمالك اتق الله في نفسك الله في والدتك وأنا هذا لا تعطيها الزكاة ولكن أنشق عليها دون الأرض حتى تغنيها ألا الله أن يرد عليك بأضعاف ويجعل لك الخيرة في النور الله تعالى على الإنس أسابقنا بقيلة الشيخ يقول الثائل هم كان صحيحنا أن عن نأخذ لمذكرات عندك الأحكام القديمة التي تجدها أو مذكرات عندك الأحكام التي أجلت الله وطنجة النجينة أسابقنا بالنسبة لجرس عند الفقر أو عندك الأحكام عمدة الأحكام التي في جدة تكمل التي في المدينة والتي في المدينة تكمل في جدة هذا عمدة الأحكام شرح الأديل لكن عمدة الفقه درس عمدة الفقه القديم الذي في المدينة أنا من أشرف للتسجيلات أن تريها وفي من طلاب العلم أن أرد بهوها أنا ذلك وأن من باع هذه الأشرطة فقد آلمني لذلك لأنها قديمة وهنا مسائل عنها وشرف الشرم يضمعنا فرحب تنبه وتبثلات عند تنفق وليس أن تنفق درس المبينا القديم هذا لم أسم فيه ونبهت أكثر من مرة لأنه لا ينشر لأنه هناك شرف تاني أوسع وأكثر توضيحا للمسائل التي أرجعنا عنها أوسع عجوب على ذلك عند تنفق القديم ويستغنى بدرسهم وفي فقر موجودة الحرم إنساء الله يزعله خالص الوجه معين عليه تماني أما عمدة الأحكام في المدينة وجدة فأنا عندي منهج أسأل الله معين على ذلك أنني لا أحب تكرار المسائل أو المنهج في كتاب الناشد أسرح من مرة أو مرتين أو أكثر ولا أريد طالب العلم أن يقتصد بكتاب على علاءه وأجد إن اللهم يفتح له جدة ويفتح له المدينة فالذي يريد ان نستغني في المدينة انا او ظلم ان نغني عن درس في جده فلائب كبيرة وايضا انه يصبح جداوي يعني سوف يفوت وخير تذيب المصرح المدني وعلى كل حال المدينة تخير انهم لو كانوا عنهم وهنا عينام لكن اظن من انهم اللي المدينة وان شاء الله يعني يكون في كل الشرحين في جدا الحقيقة بعض المسائل توسعت فيها بعض الجوانب التربوية ودرس المدينة ايضا فيها جوانب قال الحام أن نعوّل كله على القبول من الله عز وجل نعوّل كله على ما خلص وأريب ذهن أن لله الله صلى الله عليه يوفقنا ذلك الله تعالى أسابق الله ماذا <سؤال> بذلك الشيء يقول السائل هل تحية النسجد تنقض الوتر أسابق لا تنقض نسجد نسجد الوتر ولا تنقض ركعتها الوضع الوتر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر ثم صلنا ركعتين بعد الوتر وعلى هذا الصنة أن تجعل الروفر آخر صلاةك على الله ولكن إذا دخلت المسجد بعد وطرك ركعتين أو توبات تصلى ركعتين فإن هذا ما ينقذ الروفر والله تعالى أعمى أسأل الله فضيلة الشيخ يقول هل أستفتح الصلاة في صلاة الجنادة أسابق منه الصنة علم من الاستفتاح في صلاة الجنادة لأنه ورد في حديث علي وابن عباس رضي الله عنه مكان مجسو صنم اقتصر على الفاتحة ولم يذكر دعاء من استفتاح وبعض العلماء قال بدعاء من استفتاح في صلاة الجنازة ولكنه دعيه وافتدن ذي العنوم كان اذا استفتح الصلاة ولكن الاقوى والاشرع ان المجمل مقدم على المجمل والمفصل مقدم على المجمل وحديث من عباس وعلي رضا معا من مختلفة صورة الصلاةين وهنا لا يعترض مأترب بالمافلة والفريضة أنه دائما نأخذ بعملات الفريضة والسعلى أصل وعملات الماثلة على أصل للفريضة لأن هنا صورة صلاة الجنائز مختلفة عن صورة الصلاة ومن هنا قوية أن تخص بأحكامها فألا يعمل العموم على هذا الرجل في هذه المثلة وآخر بغنانا الحمد لله رب العالمين